بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وألائك الجسيمة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم أتم علينا النعم اللهم أتم علينا النعم اللهم أتم علينا النعم يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا نسألك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابه منا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار عن الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان أن تجعلن من من يقيم حدوده ولا تجعلنا من من يقيم حروفه ويضي حدوده يا رب العالمين اللهم اجعلن من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك يرحم الرحمين اللهم جعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جراء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا محصة وعن النار مخلصة اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبق به علينا النعم وأدفع يا رب به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم لا تجعلنا من استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من النادمين وفي الآفرة من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعلها الوارثه منا واجعل ثؤرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثؤرنا على من ظلمنا اللهم اجعل على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل يا أكبر همنا ولا مبلعين منا. اللهم لا تسلت علينا بذنوبنا ما لا يخافك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم ما قسمت في هذا اليوم الشريف المبارك من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا يا ربي أفر الحظ والنصيب وما صرفت من سوء وبلاء وشر وداء وفتن فاصرف عنا وعن كل المسلمين يا رب العالمين بحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر موتى لموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم صلدي وسلم على نبيك المصطفى اللهم صلدي وسلم وبارك على نبيك المصطفى اللهم اغفر مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اهدين سبل السلام يا الكريم الاحسان واخرجهم من الظلمات الى النور اللهم اخرجهم من الظلمات الى النور وجنبهم يا رب الفواحش ما ظهر منها عنضة من اللهم بارك لهم اللهم بارك لهم اجمعين اللهم بارك لهم في اعراضهم وفي اموالهم وفي دينهم وفي اسماعهم وفي ابصارهم وفي ازواجهم وفي كل ما ملكوا يا اكرم الاخرامين وجعلنا يا كريم الإحسان شاكرين لنعمة مثنين عليها يا رب العالمين اللهم جعلنا من الشاكرين الحامدين اللهم إننا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعذارك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعذارك الصالحين اللهم أسترعوا راتنا وآمن روعتنا واحفظنا يا أكرم الأكرمين اللهم أسترعوا راتنا وآمن روعتنا واحفظنا يا كريم الإحسان اللهم نفتح لنا نفتح لنا في هذا البلد وفي كل بلاد المسلمين خيرا كثيرا يا كريم الإحسان اللهم ولي علينا الخيار في كل بلد مسلم يا كريم يا واسع الفضل يا رب العالمين ثم أما بعد يا حبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل درس الأسبوع الماضي وهو ال... وكنا نتحدث عن مخرج اللسان عن اللسان وعن الحروف التي تخرج من اللسان وقد ذكرت معكم أو قرأنا سويا أو ذكرنا حرف القاف وذكرنا أن أقصى اللسان يخرج منه حرف القاف ثم يليه الكاف وذكرنا أخطاء قد نقع فيها في مخرج القاف لعدم إدراك المخرج في, في المخرج عند قراءتنا لحرف القاف وذلك بأسباب كثيرة سردناها في الإسبوع الماضي لن أزيد أو لن أعود إليها مرة ثانية المفروض أن نحن نكون رجعناها وفهمناها وعرفنا لكل واحد فينا تخطئ في القاف فلتبتلي أولا بتصديح المخرج فلتبتلي أولا بتصديح المخرج ثم يلي ذلك الأخطاء التي وردت في الأسبوع الماضي اليوم يا حبيتي ستحدث عن حرف الكاف وكما تحدثت عن حرف القاف أقول أن حرف الكاف يخرج أيضا مخرجه كما ذكرنا هو أقصى اللسان المخرج تخرج ما بين أقصى اللسان وما يحادي من الحنك الأعلى خلي بالك في الصورة المخرج بيخرج ما بين الصورة وانت شايفه منظر اللسان تقترب شوية لطرف اللسان يعني بعد عن الجزء اللي هو الرخو بعد قليلا عن الجزء الرخو اللي احنا بنشاور عليه دلوقتي بالسهم ولذلك ما تيجي تقرأ القاف من مكان القاف الجزء الرخو ده قا ورا قا فوق عشان تجيب الكاف اطلعي قدام شوية قولي كا, كا. كا. ما ترخيش لسانك تحت تقولي كا. كا شوفي وبصي للصورة وانظري اليها وكما يشير اليك السهم انظري الى مخرج الكاف الذي يلي القا القاف الكاف ولزيك بقول المخرج تخرج ما بين من أقصى اللسان ولازم تذكوري النقطة المكملة لها وما يحاذيه لأن كثيرات لو سئلت عن أين مخرج القاف تقولي من أقصى اللسان لكن المكمل وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة القصية والرخوة يعني بتتحركي شوية عن المنطقة الرخوة عشان تجيبي اللي هو مخرج الكاف وبداية الحنك العظم الجزء اللي هو فوق العظم ده ونذكر انه اسفل المخرج القاف يعني يقترب من مقدم الفم زي ما بنشاور السهم القاف كانت من ورا في الجزء اللي هو افتح في الجزء الرخو تقدم الكاف فوق برضو مع بعد القاف عشان يأتي بمخرج الكاف يقترب من طرف اللي هو اقرب الى طرف او مقدم الفم من القاف لما بنيجي كما ذكرت لكم اي حرف عشان تقرأ أي صحيح حبيبتي لازم تعرفي اولا عشان تتقني اي حرف بد ان تتقني اولا مخرجه لما بتعرفش تقرأ القاف او تتقن القاف لانها مش واخدة بالها من المخرج شواخدة بالها انها بتعلي لسانها اقصى لسانها فوق ومع ما يحدين من الحنك الاعلى ما بيرتفعوا ولذلك ما بتقفلش الصوت بيبقى اللسان او استعلاء لسانها مش قريب من الحنك الاعلى عشان كده بتجيب اللي هو حرف القاف بعيد عن المخرج بعيد عن المخرج تبتقرأ القاف بقولها قاف ضعيفة الحرف الكاف وحنا بنتكلم عن صفاته كما تحدثنا عن صفات الحروف السابقة نقول ان حرف القاف حرف شديد يتميز بالشدة وبالهمس خلي بالك اختلف هو عن حرف الايه القاف ان حرف القاف كان فيه شدة كان فيه شدة وكان فيه جهر الصفات هنا مختلفة الجهر يعني حرف القف ما بيخرجش معاه أبدا نفس لو قرأتي قالة حطي إلي قدام فاهك وعرفي إن مش ممكن وتقرأي قالة دي أبدا يخرج فيها نفس لو خرج نفس في هذه الحروف الثلاثة القف والمد واللام عرفي إن قرأتك القف غير صحيحة لأن ده الفرق بين الكافي والشوفي الهمس فرق. فرق يبقى عندك الشدة موجودة في القف الشدة أي عدم جريان صوت الحرف بقطع صوته ساعة ما بقرأ الشدة والهمس يعني جريان النفس هنا اختلف عن القاف والاستفال ايضا اختلف عن اللي هو عن حرف القاف كل الشدة والاستعلاء طبعا حروف قوة يعني والانفتاح ان لسانك بعيد عن ايه الصوت القاف بيمشي بعيد عن الحناك الاعلى والاسماط لما نيجي اقرأ واقول بالنسبة دي اللي هي المفروض حرف الكاب لقب ما هو لقبه زي القاف حروف تخرج بالقرب من اللها ولا زيك حرف ايه لهوي يعني قريب بالنسبة الى اللها امثلة تعالوا نوحدة بنقرأ حرف الكاف استحضري معي المخرج واقرأي كا كبائر كا مش كا متج بهالصطرية بالشكل ده. قولي كا كا كا كا حتى المخرج أولاً. وافتحي بعد كده وافتحي المخرج. كابا وانت بتقولي كبائر. كتب كتب ما وانت إذا كان حرف فيه شدة ما الحرف وانت الكاف تقولي وانت تقولي هنقول كتب كتب كا, كا. اقرأ برضو الكاف مفتوحة او لو قلت كتب يبتضم بس برضو الكاف فيها شدة يبقى كتب يستكبرون زيها بينيلي الشدة طعيم الصوت في الكاف اولا وانت بتقولي وهات المخرج يستكبرون يستكبرون هات المخرج اولا والضحي في ذهنك عشان تجيبي مخرج الكاف صح او قراءة الكاف صحيحة وانا كمان بقرأ كنتم بعض الناس بتقرأها عكس الرخاوة عكس الشدة بتقرأ تقول كن كن طرية حف كأنه حف طري هات, هات المخرج اولا نضميه قولي كنتم كنتم خير أمة اخرجت الناس ولذلك ازاي في نقضة وانا بكلم عن حرف الكاف ازاي اضرب نفسي على الهمس ازاي ادرب نفسي على الهمس دي ما ماجي اقرأ الاكرم كل دير حاجاتي دي بتتعلق بحرف الكاف الاكرم خلي بالك الحرف الكاف هنا حرف ايه ساكن ازاي ابين الهمس اللي فيه او معلمة بتقول لي اصغير الهمس بالكاف لازم اعمل خطوتين. الخطوة الاولى ان اجيب شدة الحرف ما اخرجه اولا شدته ما جريش وبعد كده افتح المخرج عشان يخرج ماني أبيل. بيبتعد اللي هم الحبلين الوترين عشان يخرج النفس الاكرم الاكرم بعد ما تجيب الشدة بتبصي بعد كلا وتفتحيها الفتحة دي بيخرج الهواء نتيجة انفتاح الحبلين الواتريين ولذلك مرني نفسك وانت بتقرأي الحرف الذي يجيه همس زي الاكرم او تكرمون او يكسبون هات الاول الشدة يعني اطع اللي هو صوت يتقطع الصوت تماما ثم بعد كده افتحي اللي هم الحبلين الوتريين كده بيبعدوا عن بعض شوية عشان يخرب النفس اللي انتي عارفها اسناء قراءته لذلك لما باجي اقرأ واقول حرف الكاف ايه الاخطاء اللي ممكن اتعرض ديها اسناء قراءتي الحرف الكاف وانا بقول الكاف ما بقولش الكاف ما بقولها شطرية كده لان انت حرف فيه فيه شدة اخطاء النطخ بالكاف يا بناتي يجب الاعتناء ببيان شدتها اولا المختل الاولى لان الشدة دي قوة لو ضاعت مني شدة الحرف لو ضاع مني لو بقى حرف الكاف بيجري صوته اسناء قرأتي يبقى انا ضيعت صفة قوة موجودة في الحرف ودي من الصفات القوة الموجودة في هذا الحرف حرف الكاف أولاً يبقى اولا لابد ان اعتني ببيان شدة الحرف يعني احبط صوته يكرمون يكرمون يبقى اقطع يكرمون وطلع النفس وبعين اجيب بعد كده الحرف اللي هو يقريب وبعين اجيب مخرج الراء المكسورة يكسبون ولذلك هنا في الحالة دي لابد من الاعتناء ببيان شدتها اولا ثم همسها خروج الهمس بعد ما بين قطع الصوت اذا جاء هذا الحرف ساكن سيكون لازم او عارض سيكون لازم زي ايه موجود في وسط الكلمة يكسبون هنا ساكنة يكتبون هنا ساكنة بقول يكتبون يكتبون افصلي بين الكافي والتا عشان تطلع لك الهمس بيسر متقولش يكتبون او يكتبون يكتبون ما متقولش يكتبون او يكسبون يكتبون. ما, ما تخدش الكاف مع السين لا افصلي الكاف عن السين عشان يخرج لك يكسبون, يكسبون. من غير قطع للكلمة من غير ما تعمل للكلمة يكسبون لا هذا خطأ وكذلك نسبحك لو قبت على الكاف زيك بيقول لك او عارض سيكون لازم موجود في الكلمة اصلا هو عارض زي لو قفت مثلا ايه نذكرك لو قفت الكاف نذكرك هاء اقفلي الاول الصوت وبعدين ما تخلقليش حرف الكاف هنا هنا لكن اقفلي الصوت وفتحي بعد كده الهواء يخرج بيسر من غير صفير ومن غير خلقلة وذلك لانه لو انتي ممكن جدا بعض الناس متيجي تقرأ الكاف بتقرأها احيانا بيتولد صوت ينطق ي... صوت كأنه فيه هاء لك عليك لما تيجي تقفى علىها تقول كلمة عليك عليك مش عليك كا ك... ما فيش انا اخدي بالك كا ك... بتقرأها كأنه في نهايتها هاء عليك عليك او تقرأها مقلقلة لما تيجي تقرأها تقول عليك عليك بتفتكر ان النفس اللي بيخرج هو قلقلة لا النفس هو هوى لازم تشعري بعد افل صوت الكاف بهوى يك سيبون يك, سيبون يك سيبو مش يك سيبون القلقلة كده يك سيبون. هذا هو الخطأ النقطة المهمة الاخرى ان يجب الحذر من تفخيمها اذا اتى بعد حرف استعلاء حرف استعلاء كمسلا ايه كطي. كطي كطي بعض الناس تقرأها كالتالة تقول كطي نتيجة استعجالها تستعجل على الكلمة وقرأتها فتقرأها دايما كل كلماتها اللي فيها حرف مفخم وحرف مرقق بتاخدها في صورة واحدة يا كلها مفخمة كل الكلمة مفخمة يا كل الكلمة مرققة فتقرأها تقولها قطي ق طي ق طي خطأ هاتي كاف شديدة ك طي كالوحدها ومخرج الطاء المشددة لوحدها كطي, كطي. وهات الكاف مفتوحة ما تختلسيش فتحتها ما تقولش كطي. كطي. كطي كطي لازم تبيني فتحة الكاف وتعتني تماما بفتحة الكاف حتى لا تختلسيها وكذلك من يقرأ كلمة كطود العظيم مثلا يقرأها يقولها كطود ق ق كطود هي مكاف مفتوحة وليست قاف مفتوحة هي كاف مفتوحة بقرهة استخلي وقولي في, في الكاف كاف طودي العظيم كاف كاف كت. انزلي من كاف طبع على الطاء كاف طودي العظيم وكذلك كصيب من السماء بعض الناس هم تيجي وتقرأ كلمة كصيب على فكرة الخطأ دوارج كثيرات حتى ختمين القرآن هم تيجي تقرأ حرف الصد الكلمة الكاف اللي في معها صاد زي كصيب من الساء تقول او, كصي أو كصيب أو كا كا لا انا على الكاف المفروض تقرأها بالتؤدة ك من مخرجها مفتوحة او كصيب او كصيب او كصيب من السماء او لو اتى بعدها حرف الف وبعد الالف في راء او حرف مفخم زي كانت مثلا ايه كافورة بعض الناس بتقرأها لتفخيم الراء بتقرأها كافورة كا كافورة لأنها ما رعتش أبدا حرف الكاف المستفل ثم حرف الراء الراء المفخم يبقى المشكلة ان احنا يا جماعة بنستعجل على الحروف ولزي قرأتنا بتبقى فيها أخطاء شائعة كثير جدا هذه الأخطاء يبقى كافورة هي وقعت في خطأ لما قالت كافورة فخمت الكاف وفخامة المد الذي يلي الكاف أصبحن ده أكثر من خطأ في الكلمة الواحدة، وكذلك كلمة كاظمين كاظمين لأن بعدها مش رأي مفخمة لأتى بعدها حرف استعلاء مطبق الضاء، ولو إنه حرف كاظي مقصور لكن هو حرف برضه إيه استعلاء، لذلك بتكرهها تقولها كاظمين كا كا كا كا كاظمين وراعي تماما إن مش عشان تجي ترقيق الك في كاظمين تسيدي في الكاف في في رقة الكاف فتقولها كا ضيمين ك تحريد الكاف او تمزيلي صوتها بهذا الشكل كا, كا كا كا هذه ليست مفخمة هذه صورتها معتدلة لا برس ولا سواد لا هي كا كا ضيمين ك مزم كده على فاك الصفلي ولا هي كا تحولت الى حرف مستعل مفخم زي اللي هو القاف يبقى خلي بالك انك تقرأي الكاف بتاعك كافورة وسطا مش معنى ان اقولك انها غير مفخمة ان انا بقولك نزلي اشي دي رقتها قولي كافورة كا كاللي كا فيها دياء دي غير صحيحة كافورة خلي بالك يا بنتي انها وصل لا هي كافورة كا فيها هياء كده كافورة ولا هي كافورة هي كافورة كا بتاعة كارم اللي بتقولي بيها كارم يبقى كفورا، كظمين، كظمين، وكذلك كلمة سكارا. بعض الناس لما تيجي تقرأ هذه الكلمة تقولها ايه سكارا سكارا، وما هم بسكارا؟ لانها استعجلت على الراء، على تفخيم الراء. ما قرأتش الكاف؟ صحيحة. حرف رقيق. يبقى سكارا. سوكارا وإياك تقوليها سوكارا لأنك هتدخلي في قراءة أخرى سوكا سوكا سوكا, سوكا سلت فوق كده سوكارا الأمر الآخر اللي منها في الكاف نطق بعض العامة الكاف يقرأها كالجيم بعض العامة يقرأ الكاف كالجيم لقرب طبعا المخرج كما تدرم وعدم الحرص على إظهار صفات هذا الحرف يعني إذا كانت ساكنة مثل إيه يكذبون يكذبون يكذبون خلي بالك يا بناتي احنا اخطأنا بتقع لاني ما باجبش مخارج كل حرف في الكلمة بقول يكذبون بستعجل بقول يكذبون بعض الناس مش يعني اللي هي العوام بيقرؤوها يقولوا يكذبون يكذب يجزب ده بيكذب ده بيكذب مش بيكذب بيكذب بيكذب خطأ يكذي يكذبون اظهار المخرج والصفة لهذا الحرف وهذا وارد في كثير من العوام او في قرائتهم الامر الاخر اللي لابد انه رعيه مع حرف النطق بزبط او قراءة صحيح الحرف الكاف اذا تكررت او شددت او جاورها حرف محموس يعني ايه تكررت يعني وانا بقرأ كلمة تكررت مثلا بيشرككم كيكم, كيكم. خلي بالك اظهري بيشرككم بين شدتها ما تضيعيش الشدة لأنك انشغلت بتكرار بتكرارية الح بتكرير الحرف. بيشير الراهنة بيشير شير بيشير كيكم كيكم فصلي بين الحروف أو كلمة كلمة مشددة زي يد, يد, يد, يد الموت يدريكم الموت مشكلة يا بنات إني لما بيجي عندك هنا حرف مشدد. في الكاف او في غير الكاف ان المفروض انك بتمر عليك حركتين عند قراءة ذلك الحرف وده بقوله البنات كتير جدا بتقرأ عليه حتى الفاتحة ولا حرف مشدد بتجيبش بتجيب إن هو حرفين الموجود المفروض اي حرف مشدد في الفاتحة وفي قرآن كاملا وفي اي كلمة في القرآن او زي كلمة الكاف المقررة هنا المفروض بدي الكاف الأولى شدتها وهمسها ثم الهكائب الثانية المضمومة الكاف يداريك كومو يبقى كومو يداريك كومو يبقى لا يابد اني لك مش يداريك كومو كأنها كأنك بتقرئيها كأنها كلمة واحدة يعني حرف واحد يعني اذا لابد من بيان شدتها اولا وعدم جران الصمع مقصوط معها يعني البعض يقول هنا ان لا يظهر الهمس فيها اذا كانت متحركة او مشددة ولكن هذا الامر بيظهر في الساكن على فكرة هي بتظهر في الساكن اوضح هي بتظهر فيها الهمس لكن بيظهر في الساكن طبعا كما تدو انو بيظهر اوضح جدول يبين وانا بتكلم عن الجدول اللي يبين اخطاء الواقع عند قراءة الكاف وما زلنا بنتكلم في اخطاء الكاف عشان نتقنها لما ما جي اقرأ كلمة زي الاكرم اه اه اه طبعا طبعا طبعا موجود. موجود فعلا موجود لكنه يظهر جدا في الساكن الحمس يظهر جدا في الحرف الساكن بوضوح ويجي زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كده في الكلمة زي الأكرم هو نعم موجود اللي هو في الأكرم شوفي بقى الهمس واضح فيها ازاي الأخطاء اللي بتقع في كلمة الأكرم كلمة الأكرم بعض الناس تقرأ حرف الكاف الساكن بخلقلة بقلقله تقرا الاكرم الاكرم متصوره انها لما تعمل الاكرا كده خرج الهواء لا كده ما خرجش النفس ابدا النفس اني بقفل صوت الكاف تم... إن... ان عشان اجيب النفس بقفل صوت الكاف هو بقول لك سبب النقاه ايه عدم الاعتناء بشدتها يعني عدم جريان الصوت يعني حبس المقفل المخرج بشدتها وفتح المخرج بسرعة ففتح فت... المخرج بسرعة ده اللي بيديني حاله القلقله زي حقه كذا بقولك في بفتح المخرج بسرعة، ولذلك هي عملت كده في الكاف، عملتها زي القاف، حاولتها الحرف قاف ففتحت المخرج بسرعة، فتقلق الحرف الكاف، بقت الاكرم الأكرم، والصحيح اللي ينبغي نية تعمل، انها تحقق المخرج أولاً، البص التذكاري يعني دايما كده تكرار القاف لحد ما تدركي القراءة الصحيحة الكاف، حقق المخرج، وقتي بالشدة يعني مفروض تحليل الصوت، الأكرم. انت بتحس يعني اللي على بعد على فكرة مش هيحس بالصوت ده انت تحس به لكن اللي على بعد لو قل قلت يصنعني الصوت اكرم ده البام لكن لو قرية تحس بصوأل اكرم انا حس بصوت حس بهواكي لكن ما بعملش صوت واضح في خروج النفس الاتيان بالشدة سم خروج النفس من غير صوت واضح عشان ما يبقاش خلقلة كذلك وانا بقرأ مثلا كلمة الكافرين الكافرين قبل ما نتعلم القراءات او قبل ما تافيرات تتعلم القراءات دايما بتقرأ الكافرين لانها بتشد لأنها بتشد بتستزيد فرقة الكاف تقول الكا, الكا الكا كا شايفين كاف اللي فيها دي؟ اللي انا قلت سبب بالإمالة ان الحرف المادي بقى فيه مختلط بحرف بصوت الياء الكا الكا خطأ طالما ال... بيقرأ القار اللي انا بقرأ له ما عندوش إمالة في الكافرين فيقع الخطأ في الإمالة يعني والتقليل عند من لا يمي يعني يميء بعض الناس يمتعوني الكافرين ده هذا تقليل او تقول الكافرين المعزرة الامالة تقول الكافرين ده امالة او تقول الكافرين هذا تقليل لكن انا بقرأ الحفظ احنا دلوقتي بنقرأ الحفظ او بنتعلم حفص المفروض انك طالما ما بيميلش يبقى المفروض ان انتي تعرافي ايه سبب وقوع هذا الخطأ الشديد اللي انت بتقع فيه خطأك او البنت اللي بتميل او بقولك كل حروفك فيها امالة ومنها الكاف انت بتخلطي صوت المد يا بنتي بالالف بالياء او الفتحة بالكسر يعني لما تيجي تقولي مثلا ا تقوليها ا تنزلي عند الفتحة السفلي بتاعك الكسر عشان كان بتقولي ا ليه بتخلطيها بكسر ليه بتنزلي بالفتحة السفلي ليه ما بتقوليش ا ليه ما بتعدي ليه ما بتصعدي صوتك لأعلى عشان تجيب الفتحة ا انت بتنزليها للأسف لتحت وانت بتجيبي تقولي آه! بينزل عند السطح السفلي او بيختلط بالكسرة علشان كده الكاف عندك المفتوحة انت خلطيها بكسرة الك بدأ ما تبقى الكا بقت الكا ك نزلت عند السطح الصفلي اللي عند الفك السفلي اللي هو هيجيب منه هتجيب منه الكسر فبقت الفتحة كأنها مخلوطة بصوت الكسرة علشان كده أصبح الحرف ممال الصحيح انه كرأوك التالي الكافرين كا صعد الصوت لفوق وارفعي بعيدي فكك العلوي لاني اذا كنت بتعود على الاماله وكل حروف بفكك السفلي ارفعيني بقى الفك العلوي بس الكافرين الكافرين وافتحي لي حلقك افتحي الحلق نفسه ابعدي بينفكك فكاك من الجو... من الداخل وخلي المد بتاعك مفتوح لاعلى ما تميليهوش لقدام عند الياء ما تقوليش كا كأنه في ياء كا كا كا وليس كا كا ك افتحي ولذلك المفروض ماين بجب مراعاة وقراءة حرف الكاف الرقيق وسط لا برص قراءة رقته يعني المرقق وسطا لا برصا ولا سوادا لهو كه ولا هو قه هو وسطا كه وصوته كده طالع لفوق مادا مفتوح وراعي الفتحة افتحها لفوق مش لتحت عند الفك السفلي وراعي المب إن المادة امتداد لفوق لأن المادة امتداد لفتحة يبقى لفوق مش لتحت مش كا أنت كأنك بتمدي المادة لتحت مع إن امتداد المادة لفتحة لفوق لأعلى يبقى امتداد الفتحة لأعلى يبقى كافرين كافرين مش كا لأسفل ليه بتمدي المادة مع كسرالتحك أنك بتكسري كأنك بتمدي امتداد لأسفل ولذلك هذا الخطأ الذي نقع فيه في الحرف الذي كف بعده مذ وكذلك وأنا بقرأ مثلا إيه كلمات مثلا زي ولي تكملوا العدة او يكسبون او حكمة او اكتالوا او اهلكنا واحنا بنقرأها يا بنات الخطأ اللي بقع فيه مثلا ولي تكملوا العدة ولي مثلا ولي تكملوا تقولك ولي تكملوا تاخذ الكاف معلمة بعضوها البعض بيقرأ كده ولي تكملوا العدة اقطعي لي صوت الكاف المقطوع الشديد لان صوته شديد يعني بيتقطع طعي عن ولي تكمله ولي تكمل وين مخرج الميم من مخرجو هاتي حرف الميم من مخرجو يصير بالمخرج الكاف ومخرج الميم ما تقولي ولي تكمله ما تقدموش اثنين على بعض قولي ولي تكمله كأن بتدلي ميلو, ميلو لوحدها بس في كلمة واحدة ولي تكمله يكسبون ما تخدريش الكف مع السين ما تقولي يكسبون يكسبون قولي يكسبون هاتي بعد ما جيب مخرج الكاف اللي اتفلتيه عشان تجيب شدته قطعت صوته عشان تجيب شدته هتيدي بعد كدا مخرج السين المكسور يكسبون يكسبون حكمة ما تخد Pearl hat هكما هتيد هاتيدي Short hat هاتيدي الساكنة ما تخديooh ما تخdledاش لك بدءؤلي حكمة ما تخدياش الكاف مع الميم حكمة حكمة هاتي بعد كدا مخرج الميم وكذلك اكتاله ما تقرأليش الكاف مع التاء اكتاله كأن ما فيش جميع المخرجين الاثنين واخactor قولي ik اكتالوا اكتا اكتالوا روحي من نخرج الكاف وشدي, وشدي وطعي صوت الكاف الى التاء المفتوحة اكتالوا يكتالوا وكذلك اهلكنا ما تقرئيش اهلكنا, اهلكنا اهلكنا ما تاخدش الكاف مع مع النون وتمليها نتيجة اهلك لك لك من اول الكاف جت الان ورققه اه ممالة اهلكنا لا لا خطأ لنا فتوحها ليه بتجيبي صلطة بفاكي الصفلي ليه بتقولي لا لا لا كا لك لك مش لك لك كأن اللام والكاف تحت يبقى خلي بالك دي انت بتخطيئي في الكاف من الحرف اللي قبلها أهلكنا وبالتالي اللي قبلها واللي بعدها يقعوا يقع في الخطأ فيهم وذلك الكلمات دي بييني يظهر اللحن فيها من عدم إظهار أو بيان الشدة في هذه الأحرف والسبب الوقوع عدم تحقيق المخرج عدم الاعتناء بغلق المخرج والضغط عليه المفروض أنيني بتكر بتبي كأنك بتضغطي على مخرج الكاف أك, أك... في المخرج ما تخدوش ب... ما تخدوش بتراءى لأنه ده حرف شديد يا بنتي بتأفل يعني بتقطع بيقطع الصوت الم... ما ينفع مراعاة حبيبتي العناية بإظهار صفة الشدة والمخرج المخرج مهم جدا وده اللي بقوله لكم وعدهم وعايزك إنك يا أنتي بتقع في أخطاء شديدة جدا في قراءتك لأنك أنت لم تيجي تقرأ عند الكلمات كل الكلمات مخرجه صحيحة على بابا كل الكلمات كلمة كر... صحيحة معنا المفروض كل حرف مستقل مخرجه يبقى كل حرف يأتي مخرج مستقل وأنا بقرأ برضو من الأخطاء اللي أنا برضو بقرأ مثلا كلا أتلا ذك أو وأنا بقرأ إيه ذك ريكا أو, أو ذكرك أو ذكرك وأنا بقرأ هذه الكلمة لو هقف مثلا ذك ذك خلي بالك اقطع الكاف بين إقطعي صوتها ويقع اللحن أو القطع فيها من عدم بيان الهمس فيها تودي على طول ذكرك ذكرك خذي الكاف مع الرق كأني خذي الكاف مع الرق ذكرك إقطعي الكاف قوليه ذك رك ذك رك ذك رك سبب الوقوع المبالغة في غلق المخرج في دوست لا حاجة تانية في غلق المخرج إذا كان فيه خلق لو فتحتيه سرعة بقول ذك رك ده خطأ الكاف العدم الهمس مبالغة في في غلق المخرج ديك رك وخلاص ما بتجيبيش ديك رك ما بتجيبيش حته النفس اللي بين الكاف وبين الراء لازم تبينها كسريا لان حرف ساكن باين فيه واضح بوضوح الهمس ما ينبغي مراعاته ايضا تخلي بالك فتح المخرج بعد غلقه الاتيان بصفة الهمس يعني وانا بخروج عشان يخرج الهامس يبقى كأن الحبرين الوترين موجودين هنا اللي كانوا مقفودينا ساعة الكاف عشان يجيلوا للشدة بيتروح مفتحين يخرج, يخرج لي صوت احساسي بالنفس اللي هو الهو اللي انت تتحس بيه بكرة بعض الناس ايه ما تكرق بكرة معشية تقول بكرة يقع خطأ يمكن مش مشكب كتبينه على فكرة في الحرف ال يقع خطأ مش شايفينه كمان في حرف بكرة ده بنات اني وانا بكرقه بعض الناس لو مثلا عشان عايزة تجيب الشدة بتروح ع بترحمنا نبر على الحرف تقول زيك خرّك. بترحمنا كذا. كأنها بترفع صوتها على الكاف. أنا ما أقولش رفع صوتك. أنا ما أقولش أعملي نبر عليه. أنا ما أقولش أعملي صياح. أنا ما أقولش أعملي عليه سكت. خلي بالي. يعني بكرة ده ممكن أخاف فيه في أخطاء. استكثت عليه على الكاف. فتفصل الكلمة بكرة إلى بق بك ب بكرة إلى ك إلى ح إلى بق ره. كأني بعمل سكت. دي حاجة. حاجة تانية يضاف إلى ذلك أو ممكن اعمل عليها صياح. اقول ب ره على صوتي متصورة إني لما بجيب الشدة الصيحة الصدّة شدة لا صيحة صوت مش شدة صيحة الصدّة نبر رفع الصوت على الحرف ده اسمه نبر زي اللي بتيجي تقرأ الغنة تقرأها مثلا وتقرأ الغنة تقول إن كنت إن كنت ترفع صوتها عنون عن كده أو مثلا وبيجيب شغنة أصلا الغنة غير النبر وكذلك حرف اللي هي الشدة غير النبر أو صيحة الصوت. سبب وقوع ترك زمن بتترك زمن بين الكاف والقراء كانها تفصل الكلمة هذا غير صحيح المفروض ترك زمن بين المفروض اللي هي في ما ينبغي مراعاه عدم ترك طبعا هنا عندك خطأ عدم ترك يضاف اليها عدم ترك زمن بين اللي هو الكاف بحيث اني افصل بين الكلمتين المفروض ان انا ما افصلش بينهم بحيث يبقى الكلمه أدي ادي صح نفس خروج النفس في حرف الكاف لكن أخلي بالي جدا ان بعض بتخرج الكاف في نقرأ في نفس الكلمة وكذلك وأنا بقرأ كلمتين فيهم كاف زي نسبحك كثيرة نسبحك ككثيرة خلي بالك هاتي المخرج افتكر المخرج شكل كاف فين نسبحك كثيرة نسبحك كثيرة انت اختلست الحركات واذا ينتيش المخرج موضة وضحطيش المخرج ده نبرا اثنين يبقى المخرج بالصح لحن اللي وقعت فيه مخرج الكاف مش مزبوط بتقولي نسبحك كثيرة, نسبحك كثيرة. ده مش المخرج ده انت بعيدتي عن المخرج بعيدتي عن باسم لسانك لما تجيبي حرف الكاف نسبحك كثيرة نصبيحة كثيرة، واختلست الفتحات. لأن عندك هنا في دقة في خطأ إن عليك نصبيحة كا كا، كا ونقع في في خطأ آخر في نصبيحة كثيرة إن ممكن أحول الاثنين دول إلى حرفين مماثلين. بعض الناس تقول نصبيحة كثيرة، نصبيحة كا كا، كا يبقى بتختلس الحركات. شبهة ضم الكف مع الكف شبهة تعمل لهم إضغام أو تميلهم مسبحة ك كثيرة مسبحة ك ك وليست ك ك ليست مسبحة ك كثيرة مسبحة ك كثيرة ك مسبحة ك كثيرة افتح الاتنين لفوق تكرارها سبب وقوعها وكمان الفتحتين الموجودين على حرف الكاف الأول والحرف الكاف الثاني بسبب وقوعها المفروض نراعي ازمنة الحركات في هذا الخطأ والمخرج والنقطة الثالثة راعي تماما ان الحرفين دول حقيقي انهم رقيقة رقيقين رقيقة الكافة حرف رقيق لكن خلي بالك راعي شكل مخرجه راعي شكل لسانك عند قراءة الكاف النقطة ال او الشيء الاخر اللي انا, أنا مثلا يدريك يدرككم الموت زي ما قلتني قلنا الحرف المشدد من الأخطاء اللي بنقع فيها كما ذكرنا سابقاً لبناتي إنه بنمتق به بكاف واحدة بنقولها يدرككم الموت يدرك... لأنك ما بتديش الكاف الساكن يدرككمو المشدد الأول تدي الساكن حقه يدرككمو يدرككمو وطبعاً مع الساكن هيتطلع طبعاً نفس يبقى عدم مراعاة زمن المشدد ده الخطأ أو سبب قوي في الخطأ الم... ما ينبغي إنه أراعيه إنه أفتح المخرج بعد إنه أراعيه إنه أراعي جداً إني وأنا بقرأ الحرف اللي هو الأول اللي هو الشديد المشدد أقرأ حرفين حرف ساكن بعد ما بجيبه بطلع منه النفس وبعد كده بجيب حرف مضموم يد يد ركمو عشان أكون جايبة حق كل حرف في هذه الكلمة صحيح وأنا بقرأ مثلا كلمة زي إيه كلمة زي مثلا يكشف يكشف وانا بقرأ هذه الكلمة بعض الناس وهي بتقرأها ما بتبينش ابدا او بتظهرش ابدا في هذه الكلمة الهمس برضو زي, الح... زي... زي السابق فبتقول ايه اذا جاب عداء حرفسين تديها صوت كمان قريب من الزين تقول ايه يكشف, يكشف, يكشف يعني تضيع صوت الكاف لان عندك الشين فيها همس والكاف فيها ايه همس كمان فبتاخدها كأن بتاخد الكاف والشين ك... والشي... كأنه صوت واحد يكشف يكشف كأنها شبه مضغمة لبين فيها صوت الكاف ولا بين فيها صوت إيه ال... ال... الشي... الشين بين يا بنت صوت الكاف يكشف وهدي بعد كده مخرج الشين يكشف يكشف يكشف افصلي بين الصوتين تماماً أن ده لي صوت وده لي صوت عدم بيان همس الكاف وعدم إظهار صوت يضاف إلى الوقوع فيها وعدم إظهار صوت كل حرف منهم إظهار شدة الصوت ثم الهمس ثم الاتيان بعد كده بمخرج ايه الشين مكسورا هناخد بعد كده مخرج أو حرف تاني اللي هو مخرج وسط اللسان عشان ناخد النهاردة حرف إن شاء الله بإذن الله حرف قوي حرف اللي هو وإحنا وإحنا مقرأ حرف الجيم كما تعلموا إن مخرج اللي هو وسط اللسان فيه مخرج واحد لثلاث حروف الجيم والشين والياء غير المادية تخرج من وسط اللسان خلي بالك ما فين من وسط اللسان مع ما يحاديه من الحنك الأعلى خلي بالك وأنا بقرأ بقول المعنى ده أو المفهوم ده أو التعريف ده لازم أقول مع ما لأن أنا ك... يعني كثيرات لو سألت كثير جدا لما بسأل بعض البنات أقول لها من أين تخرج الجيم لما بتكره الجيم خطأ من أين تخرج الجيم إجابتنا بتقوله التالي من وسط اللسان هذه إجابة غير صحيحة لان لو عرفت ان هي وسط اللسان نعناه يحازي من حنك الاعلى عشان في حاجات كتير جدا هتقفلها مع الحنك الاعلى بيتقفل صوت هتقفل جرائم صوت وهتقفل جرائم نفس لكن هي لما مش عارفها المخرج وبعد خالص الحنك الاعلى اصبح قرأتها للجيم غير صحيحة هي لغت تماما الحنك الاعلى وعلشان كده ما تعرأي يعني علشان كده اختفى من ذهنها ان الحنك الاعلى ده هو لا هتعمل معها وتقفل معاها جرائنا صوت ودي في معاها جرائنا النفس فدي الأمرة دي مهم جدا لقب هذه الحروف الحروف ايه الشجرية هنا بنسكن الجيم خلي بالكم تخرج من وسط اللسان لأنها فعلا من وسطه بيقولها حروف وسط اللسان لأنها فعلا من وسطه ولذلك لما ابن الجزري قال ايه والوسط ايه فدي مشين ياء يعني لك دي الحروف اللي بتخرج من وسط اللسان اللي احنا الدماء في الأسبوع الماضي وقلنا اقصاء ايه؟ الرسمة اللي عندكم اوصاء ايه؟ وسطه ايه؟ طرفه ايه؟, إيه؟ حواف ايه؟ الأحرف اللي بتخرج منه. لما نيجي للشي... للجيم يا بنات لما نيجي نتكلم عن حرف الجيم بنقول ان مخرج وسط اللسان مع معاحدة من حنك الاعلى كما ذكرت لكم طب صفاته ايه؟ خلي بالك بصي معايا في المخرج عشان تتقيمي المخرج بصي معايا في مخرج الجيم شايف اللسان فين؟ شايفها وسط لسانك على فكرة يقترب شوية من بره يقترب شوية وسط اللسان يعني يعني بعديه بره شوية وانت بتقرأي طرف يعني اللسان يقترب يعني وسط اللسان قريب شوية من ال... من طرفه هتي مع الحنك الأعلى واوعي اياك تبيني بينهم اي مسافة بين اللون المظلل ده البنفسيجي واللون الأصفر لازم يكونوا ملتحمين تماما عشان تكتمي الصوت او ما تخليش الصوت يجري وما تخليش النفس يجري او ما تجبش التعطيش اللي احنا نقوله اززز لان لسانك بعيد عن سقف الحنك او تقولي جاء عشان لسانك تحت مش موجود خالص فوق مع سقف الحنك ولذلك خلي بالك من المخرج وخلي بالك لسانك هيجي ازاي عشان تقولي اجة اجة حج حجة حجة, حجه. جاء. ترفعين الأول لسانك عشان تجيب الجيم. جاء. الجنود. الجنود. الجنود. الجو. الجو. الجو. خي بالكل شديد. نبي للصوت. الجنود. احبيس الصوت. الجنود. عجب. عج. في الصوت عاد وبعدي افتحي عشان تبقي الفتح عجب دي امثله وقلنا اسمه ايه صفاته المهمة جدا اللي لازم اعرفها انه حرف الجيم وانا بقول بقول حرف الجيم فيه جهر يعني ايه جهر يعني وانا بقرأه ما بيخرجش معاي نفس عشان كده بقول الحبيكي احبيكي واخواتي لسانك ازاي لسانك في حنتك الان لانه بيقرش فيه نفس لأن أحرف النفس نعرفها إني أعرف إيه خصته شخص مسكن أيوة وبعدين بعد كده في صفة تانية قوية دي صفة قوة الصفة التانية الصفة القوية صفة الشدة صفة الشدة يعني إيه شديد يعني ما بديقري صوته ما أقولش أجز الحج شوفي صوتي زي بقري زي زي أس زي زي, زي ما بقري صوتي كده ما بقريش لا بتأفل حج الحج بتقفل وين نفتحه عشان يجيب القلقالة بتاعته يبقى الشدة الاستفال يعني وانا بقرأه وانا بقرأ اللي هي لساني مش يعني حرف الاستفالي يعني وانا بقرأ اللي هو الحرف ده حرف مفخم ولا مرقق مرقق وزي ما ذكرت لكم اللقب حرف ايه شجري لانه في شجري شجر شجع لانه في شجرة لسان يعني في وسطه في أخطاء لازم أخلي بالي منها جدا عند قراءتي الحرف الجيم أولها يجب بيان الجيم إذا سكنت واتى بعدها تا أو زاي أو سين خشية أن تضغم فيها بعض الأحرف بتبقى صعبة علي أن أقرأها مع الجيم فتضغم فيها ويذهب بجهر اللي هو حرف الجيم أو شلتها أو تشبه صوت الشين لاتحادها في المخرج زي بعض الناس بتقرأ إيه كلمة اجتمعوا تقرأها اجتمعوا اجتمع او تقولها تسجي تشيل خالص الجيم اوريسه ما تبينش الجيم لانها زي ما قلت لكم الخطا اللي بنقع فيه هو عدم اعطاء كل حرف من حروفنا شخصيته الراء غير الجيم غير السا غير المد رجسا بعد ما تجيب الجيم هاتي سا رجسا رجسا بيين السين خطأ اخر يقع اذا اتى بعد حرف الجيم حرف مشدد كان البيان له اكن لا يختفي في النطق نحوه ولو اقول كمان مشدد ايه يا بنات مشدد خفي زي حرف الهاء اينما يوجهه لا يأتي بخف مثلا قوله. وانت بتقرأيه يوجهه بعض الناس تقول يوجهه يوجهه هي جرت صوت الجيم جرت صوت الجيم ضيعت شدة الجيم ضيعت قوة هذا الحرف اللي هو الجيم لأنها مدتوش حق ومستحق مدتوش حرفين حرف الأول يوديه هو. يودي يوديه بعدين بعد كده يديتك حرف الهاء مستقل حتة تانية مخرج تاني مستقل عن حرف الجاء يبقى خلي بالك أنه ممكن نضيع كلمة الخطأ تقول البنت ويتقى تقول يوجهه يوجهه هي ما بينتش أبدا ان هذا الحرف لا شديد ولا امتز هذا الحرف لا بالشده ولا بالجهر يقع اخطاء ايضا في الجيم يا بنات اذا جاءت مكررة او مشدده وجب على القارئ بيانها بقوه اللفظ بها وتكرر الجهر والشده لان الوقت بيجي بحرفين الاثنين فيهم جهر والاثنين فيهم شدة زي مثلا وانا بقرأ الحج بعض البنات لما تقرأ الحج تقول الحج الحج الحج فين يا بنتي الصوت سو... في القوه فين جهر الجيم فين الجهر الج... الجهر يعني الوضوح الظهور فين الجيم البينة الحج فين الخلقاليتها بعد كده البينة صمد القوة وعندك حرفين خلي بالك حرف ساكن وحرف ايه هاي والساكن الثاني لو هو اللي مثلا الحج هو ساكن للوقف مثلا بس برضو هتبين في يبقى بس برضه هتبييني فيه الخلقاليه يبقى برضه صمد قوة اخرى يبقى ارفعي صوتك عليه لانه بيضيع لبتبيني فيه لجه ولا بتبيني فيه شدة الجهر يعني ظهور صور الصوت وضوحه الجهر وانا بقرأ والشدة الحج قاعي صوتك بيني عدم جرايان الصوت عدم خروج النفس ما ماتوش حجة حجة كأنه فيه هاء حجة حجة فتحط إيدي كده وانت بتقرأ الحجة بعض الناس تقول الحجة حجة فيه هواء، كأنها بينتهي على الجيم بهاء وكذلك لوت زيها نفس الخطأ اللي بنقع فيه إن حرف الجيم المشدد زي ما أنا قرأت اقرأي لوت جي ادي الشدة الأول وحبس النفس حبس الصوت واكسري حرف تاني برج جيم وبعد كده هاتي الياء وكذلك اذا تكرر كما حاجاجتم حاجاج خلي بالك حاجة حاجاجتم بيني الفتحة وبيني القلقلة القلقلة كان مخرجين مستقلين كان هم حرفين, هم حرفين مستقلين فعلا لان مش مضامين فبيني الأول وبيني الآخر ودي من الأخطاء اللي بتقع اللي نقع فيها بشدة إذا سكنت سكون عارض الوقف مثلا نحو كلمة إخراجة إخراجة أو وداجة لابد من إظهار القلقلة لأن البعض بيدعي في القلقلة في الحرف اللي بيقف عليه ساكن تقول إخراجة تواطس صوت على الجيم بتيجي على حرف الجيم تواطس صوت عليه تقول إخراجة إخراجة يعني ترفع صوت على الخاء وتتجع على الحرف الشديد اللي هو الجيم الشديد اللي فيه حدث صوت وحرث نفس وتوطي صوت عليه تقول إخراج. اخراج اخراج راح الجيم تماما اصبح غير مظهر اخراج بيني صوت الحرف يا بنتي بيني صوت حرف الجيم وبيني القلقلة وب... وكذلك اجاج فلابد من اظهار القلقلة وإلا ضعفت وخرج معها صوت ونفس زي بتقول اخراجه اخراجه لما تيجي تجي القلقلة بتاعت الجيم تخليها هاء تقول اخراجه اخراجه لأنها ما قطعتش الصوت وبعدين فتحت بعد كده الحملين والتنين عشان تبقى وهي تقلقل عشان تجيب لي إخراج مفيش فيه نفس هي عملت كده عشان يخرج نفس لكن عشان تجيب الخلقلة المخرج بتقفله عشان يتقفل الصوت وتفتحه مرة واحدة عشان يخرج الصوت بسرعة بدون ما تصيب فترة إخراج ما عرفش الصوت علي حتى يظهر الحرف واضح عدم النطق بمرتبة أخطاء عدم النطق مرتبة الخلقلة ايه صحيحة يعني الحرف اللي بقف عليه زي ما قلتلك اللي هو المشدد غير القلقلة الموجودة مرتبة القلقلة اللي, اللي كنا وحنا بنتكلم عليها مع القاف في الماضي إزاي أدي الحرف اللي هي الجيم اللي في وسط الكلام وبرده أبينها لأن البعض لما يجي في وسط الكلام القلقلة كثيرات من تقرأ القلقلة في وسط الكلام قليلات قليلات من تقرأ القلقلة إذا جت الكلمة زي الأجداس احيانا تخلط صوتها بصوت الشين تقول الاشداث الاشداث هي المفروض تجيب شدة الجيم تقول الاجداث الاجداث المفروض تبين الجيم وشدتها وخلقلتها وجهرها ثم المد بجهره ثم ارثاء في الاجداس وكذلك وجدكم بعض الناس بتضيع صوت الجيم تقول وجدكم وجدكم وج او تقول وجدكم يتحولها الى حرف معطش او جرين صوت يعني او تحولها الى حرف شين وهذه اخطاء شديدة في حرف ولذلك ونحن بنتكلم عن حرف الجيم بنقول ايه فاحرص على الشدة والجهر كما قال ابن الجزري فاحرص على الشدة والجهر الذي فيهما وفي الجيم كحي كحب الصبري وبعدين ربواتني الدوثة تخلي بالك او توث تو ثات الكلمة دي كتير جدا ما تعرفش يقرأها لانك تعرفي دي مش بتعرفي تقرأيها او لأنك بجبيش قلقلة الجيم اوجة تثثة افصلي بين قلقلة الجيم والتاء المضموص اوجة تثثة اوجة تثثة وكلمة وحج الفجري وايضا قلقلة الفجري اظهار الحرف المخلقة فيها في اللي هي الحج والفجري وتمييز الجيم في اللي هي اوجة تثثة علشان تبين قلقلة هذه الجيم من اخطائها يا بناتي اني لما باجي حرف قبلها مضموم زي كلمة مثلا ايه يخرجون يخرجون ا إيه... المعذر او يخرجون لو انا قرأتها إيه... وانا بقرأ مثلا حرف اللي هي اللي هو الحرف اللي هو الكلمه مثلا ايه بختلف حرف حرف الضم فيها حركة حركه الضم فيها ازاي اقرا أخرق... اقرا كلمه يخرجون يخرجون بتقراها كالتالي بتقولها يخرجون جو جو اما ان بتخلي بتختلس الحركة بتاعه الضمة تقول يخرجون جو جو ما بتجي ما بتتمش هنا سبب عدم اتمام ضم الشفتين في الجيم جون بيترتب عليها ان المد اللي بعدها تبقى يخرجون بيبقى فخم جون وجون بقت واو وون خطا اتمي ضمه الجيم حتى تخرج الواو المادية بعدها رقيقة يخرجون يخرجون جون, يخري جون. جون. جو صوتها مش طالع لفوق كده ابدا جون جون جون يخرجون في المخرج شبه تجيب الجيم عشان تجيبي تقطعي الصوت تجيب الحرف شديد عدم اثنان ضم الشفتين ودوار في كثيرة كل اللي بتقرأ المد المد مفخم بعد الحرف المضموم في الجيم هي بتقرأ الضمة في الجيم غير صحيحة. يخرجون، يخرجون، ولذلك ينبغي ويراع ضم الشفتين للأمام كهيئة النطق بالواو إذا الحركة المفروض بضم إيه؟ يعني الحركة بتعمل من أين؟ من الأصل هو الواو يعني. الامر الاخر ما تيجي هنا بدلوقتي بنقول ايه باول حاجة من اخطاء اللي بنقع فيها عدم اطمام الضم عند قراءتها يترتب على ذلك ان يأتي اذا اتى بعضها ضم يترتب عليه خطأ اخر الامر الاخر اذا كانت الجيم مكسورة زي الرجيم الرجيم يقع هنا خطأين في كلمة الرجيم كتير جدا لما تيجي تقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقرأ هل ازاي اول حاجة حيما بتتمش كسرة الجيم تقول الرجيم جيم جي بتوسع تحسي وهي بتقرأ فكيها بيبعدوا على الجنبين جي والبعض الآخر يقرأها الرجيم الرجيم الرجيم بتقف الخطأ هنا ايه انا عايز اسألكو لو انا قلت الرجيم ما الخطأ لو انا قرأت كلمة الرجيم طلعوا لي الاخطاء الموجودة فيها الرجيم, الرجيم. الرجيم. ما الخطأ احسنتي شددنا الجيم احنا كده وقعنا في خطأ تاني ان الجيم مكسورة انا شددتها. قلت ارى جيم فهقف بجيم ساكنة وعين شين جيم مكسورة وده بتقع فيه كثيرات من, من الببلاغة الشديدة في قراءة الجيم المفروض انها هجيبها على طول ارى تفتح الراء مشددة ارى جيم يقع الخطأ في عارم اتمام الكسر وبالتالي المد بعدها بالياء بيبقى جيم جيم لا يميل الكسر صوته كده كأنه حاجة مفخمة جيه ايه كأنه مفخم والخطأ اللي هي اللي يقع فيها ايضا انه اعطاء حرف الجيم شدة او متشجيل الجيم هنا الاخطاء سبب الخطأ ان الراء هنا مفخمة فالبعض بتختالص الكسرة وبالتالي بيقرأ المادة باليق مفخمة عشان كده بيقع في الخطائين زي ما ذكرت لكم او اذا كان مشدد بيقف على حرف الجيم مرة بالسكون ومرة بالكسر فبيدي الجيم شدة وده من الأخطاء الشديدة ولذلك المفروض إني أراعي أفتح الراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم, الرجيم طلع لسانك فوق في مكانه الرجيم مش الرجيم ولذلك نقول بالنسبة مراعاة كسر الياء باستفال الفك السفلي مع ضغط اللسان الاتيان بالياء المادية غير مفخمة الرجيم تحت كده وكذلك يا بنات وأنا بقرأ كلمة فيها ثلاث فتحات زي كلمة عجبة عجبة البعض يقرأها عجبة عجبة هي حقيقة القرأتها مفتوحة لكن هي لا جابت مخرج تام ولا جابت فتحة تامة المفروض أقرأها يختلصت الفتحات سبب لقوع عدم العناية بفصل الحروف والمخارج وأزمنة الحركات. مالتهاش عاجبة هي قالتها عاجبة كأنها استعجلت على المخارج كأنها لزقت المخارج كلها كأنهم مخرج واحد. مراعاة إتمام الفتحات والعناية بفصل المخارج وإتمام الثلاث فتحات إتمام التلت فتحات والتمرين على قراءة في كتب للتمرين على قراءة الحر في كتب التجويد للتمرين على قراءة الحروف المفتوحة اذا توالت الحركات سواء الحركات من نفس الجنس فتحات او فتحة وضم وكسرة ازاي تقرأيهم بفصل مخارج بعضها عن بعض وان شاء الله هنكتب لكم الكتب بعض الكتب يعني مش كتب مش كتاب ولا اثنين ولا تنين كتب في ازاي نطق من اعظم هذه الكتب كتاب الصفاقسي في تنبيه الغافلين على اخطاء في تحيين تلاوة القرآن كتاب عريق وأدي وقديم جدا، لكنه كان يحمل كل الأخطاء دي اللي كل الكتب دي بعد كده تكتب هذه الأخطاء منها يبقى هنا خلي بالكم في كلمة اجتمعوا بعض الناس وهي بتقرأها تقول اجتمعوا ممكن تقرأها الشين تقولها اجتمعوا اجتمعوا اجتمعوا افصلي اج بين الجيم يا بنتي والتاء وهاتي طلقلة الجيم عشان ما تخلطي الصوتها او الكلمة بصوت حرف اخر المفروض انها كما المفروض انك تراعي تماما انك وانت بتقرأيها انك تعرفي الحرف صوته ايه ومخرجه ايه صوته ايه خالص بدون ان يكون مشوب باي خلط لصوت الحرف اخر ايضا لما تيجي تقرأي لكلمة الفجار لا جرم مثلا لا جرم بعض الناس تقولها لا جرم جرم الفجار عشان الرأى لأنها بعدها رقم فخمة، سواء في نفس الكلمة أو في كلمة بعدها، فنتيجة ذلك عدم العناية، عدم العناية بالصفة والمخرج بيخليكي تخلطي الحروف، اديز أزمة الحروف يا بنتي لا جرامة لا جرامة، وإياك تقولي جا جا عشان تجيبي إن الجيم رقيقة، تقع الخطأ في ما في أي أمرين. انك الجيم ممكن تجديها مفخمة او العكس تماما تقولي جا ما جا جا جا را ما خطأ الانتين الخطأ الصحيح جا را ما جا را ما الخطأ جا را ما جا جا را ما خطأ لانك املت الجيم واملت الميم واملت الميم على حساب ان هو الحرف الجراء مفخم ولذلك كذلك وانتي قولي اعتني بقرأتها دون المبالغة فلا برسا ولا سوادا وكذلك كلمة تجري بعض الناس العوام بيقرؤوها تجري تجري بعض الناس ما بتقدرش تجيب حرف الجيم ابدا ابدا ما انت لورتيها الرسمة وقلت لها اخباطي لسانك وشورت لها عند المكان اللي هو فوق ده في سقف الحنك وقلت لها اغطي لسانك هنا قولي كده تاج ري تاج ري تاج ري وهات القلقلة تاج تاج الصوت قولي تاج اخبط صوتك فقولي تاج ري فبعض الناس العام بتقرأها بما يش فيه الجيم فتقولها تاج ري تاج, تاج. تاج. هي ما جابتش المخرج بعد التنامن على المخرج السبب بعد التنامن على المخرج يمكن من رجعتها واحيانا بترجع كده اقصى لسان تقول تاج ري, تاج ري. تكرى كنا جا... كنا عند الكاف تكرى تكرى أو تأتي بيها بعض ال طبعاً بالمخرج ده أمر المهم جدا وصل سن مع حزيم من... مع ما يوحدي من حكي الأعلى هذا أمر هام الأمر الأمر الآخر إن بعض الناس آه... بعض المعلمات تقول إيه لما تيجي تقرأ الجيم اقرأ هاتها الأول ذال وبعدين اقرأها جيم تقولي تد تد تدري تدري خطأ عمر الدال ما جيم جيم أبداً دي مخرج وده مخرج ده مخرج وده مخرج الدال قدامها ده اللي بره اقرب اقرب للشفايف الدال اللي بره اقرب للشفايف ابدا عمر ده ما كانت عندي في جيم ابدا أد قدام اد غير اج وراء فازاي اقول لها قوليها دي د الاول بعدين ج بعض المعلمات تقولها او بعض بتقرا القرآن تقراها تجري تد تجري تجري. هي مش مش تدري هي تجري تد رجعي صوتك هو فوق وراء تجري ارجعي الوسط اقرب للوسط يبقى وانا بقرأ هذه الكلمة خلي بالك ما تبقاش لا قرأة العوام ولا قرأة الدال يعني لو تروح عند الكاف تبقى تاكري ولا تروح عند الدال تدري كأنها دال كما يعلمها البعض الامر الهام جدا في الجيم ان بعض بيقرأها بشدة رقة تقرأها بإمالة خاصة الذي لا يميل جاء الجيم فيه كما كلمت مثلا جاء تقرأها تقولها جاء جاء أجلهم جاء آجا جاء آجا لهم شوفوا كام في الكلمتين دولة في الجيم جاء لأنها نزلتها عند الياء ها نزلت المد عند الياء والآ جاء آ كله من سطحه كله من تحت كله من فت السفلي في إمالة يا بنتي افتح الجيم لفوق جاء آ جاء آ آجا ولذلك خلي بالك الكلمتين دول بيقع بتقعي في كام حرف منهم نتيجة من بداية من انت املت الجيم ترتب على الجيم اخطاء للحرف اللي بعد كده نتيجة املتك لحرف الجيم جاء اه اه حتى الجيم المخلقالة اجا اجا مستحيح اجا اجا, اجا اجا لفوق ليه بتخلقالي بتقول الجيم اجا لماذا بتنزلها تحت كده اجا اذا كان مخرجها فوق ولذلك وانا بقرأ الجاء خلي بالك راعي عدم المبالغة وقعت فيها في عرف في المبالغة شديدة في ترقيق الجيم فأصبحت حرف ممال اعتمد على المخرج قوة المخرج رقاق حرف الجيم باعتدال المفروض ينبعي مراعات باعتدال لا برسا ولا سوادا لما تيجي تقرأ الحرف المفتوح صعادي صوتك لا صوته الأعلى عشان تبقى قراءتك لي صحيحة الخطأ الآخر لما تيجي تقرأ الشين مع الجيم لأنهم طبعا الاثنين ايه الشين والجيم المخرج ايه مسطة اللسان بعض الناس ما بتعرفش تجبها. تقول تقول شدر شدر شدر افصلي شاجر. افصلي المخارج افصلي الصوت بيني بتقرأ الجيم ممكن دال تقول شدر أو ش شجر أو شجر, أو شجر. كأنه شين يا دال يا شين هذا خطأ آخر يضاف إلى الشيء إلى ال... يضاف إلى الشجر يا إما تقرأها جيم تقرأ الجيم دال أو شين تقول شجر يا شدر يا شجر او تقرأها جيم مشوبة بالشين شجر تقارب الجيم طبعا والدال وكذلك الشين وال والجيم اللي انت بتقرايها دي اخطاء بنقع فيها ولذلك ينبغي مراعاة الاتيان بالجيم من وسط اللسان وارتفاع وسط اللسان حتى يلصق بالحنك الاعلى بسقف الحنك وحبس الصوت عند الجيم شاج شجر احبس الصوت وبعدين اجيب الراء لأن هنا الصعبة انهم الاثنين خاصةً لقع الصعوبة هنا صعوبة أخرى تضاف إليها إن تقع الصعوبة إذا وقفت عليها بقت الشاء حرفين ساكنين الجيم والراء شاجر شاجر افصلي بين الثلاث أصوات افصلي بين الثلاث مخارج افصلي مخرج الجيم شاجر كذلك إذا أتى كما ذكرنا قبل ذلك حرف اللي هي كلمة مجتمعون الجيم قبلها ضم يقع الخطأ فيها بالإشمام بعض اللي أنت بتقرأي تقولي موجة موجة ميعون ما زلت ضم شفيفك عند قراءة الجيم ليه؟ لأنك ما عرفتش الجيم دي مخلقلة يعني ما فيش إشمام بحرف خلقلة يعني ساكن يعني الساكن شفايفي لازم ترجع مكانها يعني أقول موجة موجة أضم كويس أو الميم أول أضم الميم جيدا ما قلش موجة موجة موجه شفايفة تطلع قدام في الميم وترجع تاني في الجيم فاخد يقع من التأثر الشديد بالميم التي قبلها فنقع في إشمام حرف يجب القارئ أن تضم شفتيك عند اللفظ بالميم اولا ثم إذا وصلت للجيم رجعي شفايفة وأتي بالقلقلة أفر المخرج ثم فبحه سريع عشان تجلك القلقلة نطقا صحيحا ثم أتي بمخرج التاء منفصل عن مخرج الجيم حتى لا يحدث هذا الخطأ اللي نقع فيه بردو كلمة يجت بيك او خرجت كذلك الجيم اللي قربها من اللي هي التاء بيقع فيها بعض الناس تعطشها بتقول خرجت خرجت رج رج شايف جراينا الصوت في دي اول حاجة لزائي لسانك في سقف حنكت وبعدين كده فكري في التاء خرجت خرجت ومتقوليش خارج خرج رج رج, رج قال الجيم اللي كثيرات بتقرأ قل قل قل الجيم وهذي من أخطاء لتحت خارجة خارجة خارجة خارجة خلي بالك من صوت القلقة عدم مراعاة صفة الشدة فتحول إلى صفة أخرى وهي الرخوة بعض الناس بتقرأ بالمعنى على فكرة بتقرأ القلقة في الجيم صوتها كأنه كأنه في الفكر خارجة خارجة رجة رج رج رجة رج في فرق شديد بين أصوتين المفروض أراعي الساق وسط لسان جائلا مع حزم حاك الأعلى اللي هو مراعاة المخرى في حرف الجيم. إلى هنا ينتهي الحرفين اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنهم النهاردة أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم حبيبي بهذا بالقرآن العظيم وإذن تعلمنا وأن يرزقنا أن نتعلم ونعلمه وأن نكون ممن أخلصنا في تعلمه وتعليمه يا رب العالمين اللهم إني أسألك يا ربي فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم أن أردت بعبادك فتنة فتوفنا ضيق وفتونين اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم, اللهم ارضنا ورض عنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتثبته النصوح وتوبته قبل الموت وراحه عند الموت ومغفرته ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم بارك لنا فيما اعطيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف عنا شر, شر, شر ما قضيت اللهم اجعلنا اصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجعلنا يا ربي هادينا مهدينا غير ضالين ولا مضلين سلما باولياءك حربا على اعدائك اللهم زدنا ولا اقصنا <ال <Extension tenía si> اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهن اللهم أكرمنا ولا تهن اللهم اكرمنا ولا تهن اللهم اكرمنا ولا تهن اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم يومنا خيرا من غد اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا يا رب العالمين اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أيام مباركات اللهم أتمنا بالصالحات اللهم أتمنا بالصالحات اللهم اختمنا بالصالحات اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم هم يحزنون اللهم اجمعنا يا رب العالمين سويا اللهم من جمعنا في هذا العلم أو ما جمعنا في هذا الوقت فاجمعنا في فردوسه الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين يا ربي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا إلا غفر ولهما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عفيت ولا ظال إلا هديت ولا ظاللا إلا قسمت ولا ظالما إلا قسمت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميطا إلا رحمت ولا مسافرا إلا ربت، ولا مدينة إلا قضيت دين ولا حاجة لنا جميعا يا ربي من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها وتهدى بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيت بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتثبت بها أقدامنا على سرات المستقيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا يا ربي لأنفسنا طرفت عين اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفت عين اللهم لا تمكن منا من لا يخافك ألا رحمنا اللهم لو كمتنا عدوا ولا اللهم لا تشمك بنا عدوا ولا حاسدة اللهم ارفع لواء الاستلامية في كل مكان وعز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم دمر الشرك واعداء الدين اللهم دمر الشركة واعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ربي, ربي، اللهم إنا نسألك ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه تسليما كثير وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيا أحبتي وفي أي سؤال لا استودعكم الله البنات اللي عايزين يدخلوا بقى ان شاء الله ازبط القراءة بتاعتهم او اسمع قراءتهم تاني ان شاء الله اسمعهم في الغرفة الاخرى عشان اللي فيها اتنين نايك انا استودعكم الله في هذه الغرفة في اي سؤال او في اي حاجة ان شاء الله تكتبوها جزاكم الله خيرا كثيرا جزاكم الله خيرا كثيرا واسأل ربي ان يا رب العالمين تثبتنا على دينه حتى اللي مات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي نلتقي في الغرفة الثانية اللي فيها تيمايك إن شاء الله سلام. عليكم